وسئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه ابواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. يأتي مالك رحمه الله في نهاية هذا الباب بهذا الأثر أو برأيه في هذه المسألة وتتضمن أمرين. كل منهما أهم من الاخر أما الأمر الأول فهو مرتبط بأول مبحث الجهاد ونحن جميعا في أمس الحاجة إليه والأمر الثاني مرتبط بأثر ابن عمر وبما جاء بعده في الجملة أما القسم الأول فهو قول مالك رحمه الله حينما سئل مالك عن رجل تجهز أي للقتال فلما أراد أن يخرج منعه أبواه قال لا تخرج يقول مالك أرى ألا يكابرهما معنى يكابرهما يتكبر أمامهما ويخالف رأيهما لا ولماذا لا إذا تجهز للغزو في سبيل الله وأراد أن يخرج وجاء لأبويه في أمان الله يا أبي يا أمي قالوا نعم في أمان الله ولكن اجلس لا تخرج يقول مالك لا يكابرهما بمعنى يطيعهما ولا يخرج ويجلس إليهما هذه قضية خطيرة يا اخوان معناها ان حق الابوين اعظم من ايش من الغزو في سبيل الله وقبل التفصيل تقدم لنا بان الغزو او القتال في سبيل الله الاصل فيه فرض الكفاية وقد يكون مندوبا مستحبا وقد يكون واجبا متعينا يكون واجبا متعينا متى حينما يحضر المند المنتدب الذي خرج استحسانا وخرج تطوعا في بادئ امره خرج متطوعا ولكن دخل الارض المعركه وجاء العدو ودارت رحى الحرب في تلك اللحظة القتال في حقه واجب متعين ولا مستحب يقولهم في امان الله واجب متعين لان المسلمين اشتركوا مع العدو مقدرين حسابه معهم في العدد والقوة هذا واحد الثاني حينما يستنفع الامام جماعة باعيانهم يا بني تميم يا بني عمرو يا بني زهره يا بني فلان اخرجوا عشرين شخصا فخرج عشرون تعين على اولئك النفر الذين استنفرهم الامام باشخاصهم ان يقاتلوا وصار واجبا عينيا عليهم الثالث حينما يأتي عدو ويداهم اهل قرية بلدة على حدود العدو فاذا بالعدو يباغتهم ويقاتلهم في عقر دورهم يتعين قتاله على اهل تلك القريه رجالا ونساء شيبا وشبابا لانه دفاع متعين وعلى المسلمين ان يمدونهم وبقيه المسلمين فرض كفايه لاعانه هؤلاء اذا لا يكابرهم حينما يكون ايش ليس واجبا عليه ليس متعينا في حقه انما هو من باب فرض الكفاية او من باب التطوع المندوب اذا حق الوالدين في هذه الحالة متعين اقوى من حق الجهاد الذي هو دون فرض عين على الانسان وقد جاءت النصوص في ذلك عديدة منها ما جاء ان رجلا جاء من اليمن وقال يا رسول الله جئت لأقاتل معك قال هل تركت احدا باليمن قال نعم تركت ابواي قال اذهب ففيهما فجاهد والرواية الأخرى نعم تركت أمي هناك تبكي أو ابوي هناك يبكيان قال اذهب فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وجاء الحديث الآخر أي العمل افضل يا رسول الله قال اداء الصلاة على اول وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال جهاد في سبيل الله فجعل بر الوالدين ايش قبل الجهاد في سبيل الله وعلى هذا اذا كان الامر تطوع فلا ينبغي لاحد ان يخرج الا باذن الابوين ولقد سمعنا وسألنا كثير من الشباب يتحمس للجهاد في سبيل الله ويسمع القتال والمجاهدين في سبيل الله دون أن نسمي بلدا من البلدان ويتحمس ويأتي ابواه بل يأتي الشخص بأخيه معه ويحاول أن يقنع بأن أباه وأمه لا يستغنيان عنه هم في حاجة إليه والبلد الذي يريد أن يذهب إليه يعلن زعماؤه بأننا لسنا في حاجة إلى الرجال انما نحن في حاجة إلى المال والعتاد فمثل هؤلاء تدفعهم العاطفة ويدفعهم الرغبة في سبيل الله ويسمعون بعظم أجر الشهادة في سبيل الله فيريدون أن يذهبوا شهداء في سبيل الله ولكن نسي هؤلاء ان حق الابوين مقدم وان الذهاب الى تلك الاماكن لم يتعين بعد لان الذهاب هناك له وسائله والمقاتل له حقوقه وله ضماناته وله التزاماته اذا يجب ان نتفكر ونتفقها في هذه المسألة ونفكر في ذلك بروح التشريع الاسلامي ونحرض تلك الرغبات الجامحة وهذه العواطف القوية على ميزان الشرع وعلى نص كتاب الله وسنة رسوله فها هو مالك رحمه الله يبين لنا والآثار الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أردنا أن نقارن بين عهده صلى الله عليه وسلم وقلة المسلمين وكثرة المشركين ونصف رايه الجهاد خفاقه باسم رسول الله وخلفاء رسول الله وباسم الاسلام حقا ووجدنا العدد الوفير الان نجد الفرق بعيدا جدا فالرسول صلى الله عليه وسلم مع حاجة المسلمين لوفرة العدد والعدد يقول للرجل الذي جاء من اليمن مسيرة اكثر من شهر حتى يصل الى المدينة ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ارجع إلى أبويك ففيهما فجاهد إذن هل نحن الآن أحوج إلى الرجال من عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ذاك الوقت كان أحوج إلى العدد منا اليوم إن كنت تريد فعلا أن تساعد وتجاهد فعندك السلاح الثاني وهو المال اعمل هنا عند أبويك ولو اجيرا باليوم واقسم الاجر قسمين بين ابويك وبين الجهاد إن كنت موظفا اقتطع جزءا من راتبك وتبرع به إلى الجهاد في سبيل الله ان كنت تاجرا اقتطع جزءا من ربحك واجعله ايضا مساعدة للمقاتلين في سبيل الله أما تذهب بنفسك وتؤذي اهلك لا وكلا بل جاء اكثر من هذا ينص الفقهاء باتفاق الائمه ان الانسان في حالة عدم الوجوب العيني في حالة التطوع او الفرض الكفائي لو كان مدينا لانسان بدين وليس عنده وفاء دينه لا يحق له ان يخرج غازيا الا باذن الدائن له بالخروج لماذا مخافة ان يموت هناك ويضيع حقه ولذا جاء الحديث الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله يكفر الله عني كل ذنوبي قال نعم ثم قال ردوه قال إلا الدين أخبر نبيه جبريل وأنفة قال نعم شهاد استشهادك في سبيل الله يكفر عنك كل الذنوب ففرح وذهب ثم قال تعال يكفر عنك كل الذنوب الا الدين اخبرني به جبريل انفا يعني ما كانش عند رسول بها علم وجاء جبريل بها لاي شيء لاهميتها والمدين يحبس في قبره بدينه ولو كان شهيدا في سبيل الله اذا اذا كان الانسان المدين لا يذهب الى الجهاد تطوعا او كفائيا الا باذن الدائن حتى اذا استشهد لا يحبس في قبر فما بالك بالابوين فما بالك بمن جعل الله بالرهما قسيما لحقه سبحانه وقضى ربك الا تعبد تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اذا قرن حق الاحسان بالوالدين بحق العبادة لله وحده قضاء من عنده كيف نتساهل بهذا الحق كيف نهدره ونذهب بالعاطفة للشهادة في سبيل الله الشهادة في سبيل الله تكون وفق طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا يقول مالك ارى ان لا يكابرهما بل يكن معهما وماذا يفعل بهذا الجهاز الذي تجهز به قال مالك ارى ان يحتفظ به الى عام اخر السنة الاتية اما ان ابويه يقتنعان ويسمحان له او يقضي الله فيهما امرا ويصبح يملك امر نفسه فاذا كان هذا الجهاز ربما يتلف او لا يحتمل البقاء ماذا يفعل يبيعه ويحتفظ به؟ بثمنه لماذا يحتفظ به لانه كان قد تبرع به ومدام قد تبرع به لا ينبغي ان يرجع فيه الا إذا يحتفظ بثمنه حتى إذا أراد الخروج مرة أخرى اشترى بذاك الثمن جهازا يصلح في وقته إلا إذا كان هذا الشخص موسرا وإذا أنفق هذا الجهاز وتصرف فيه وأراد الخروج بعد ذلك عندهما يجهز به نفسه إذا ما رجع في عطائه ولا رجع فيما تبرع به شأنه وجهازه حيث شاء يفعل فيه وإذا أراد الغزو في العام الآتي عنده من يسره أو من يسار حاله ما يجهز به نفسه لن يضيع الجهاز وبهذا يبين لنا مالك رحمه الله النقطتين نقطة حق الوالدين مع الغزو في غير الإلزام ونقطة الجهاز الذي تجهز به في سبيل الله كيف يصنع به وبالله تعالى التوفيق